والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم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 ويقطعون ما أمر الله به أي يصلي ويفسدون في الأرض أولئك هم الفاسقون أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكلتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون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 فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فإنما يأتينكم من هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها قاولون يا بني إسرائيل اذكروا نعمة يلتي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدهم وأوفوا بعهدي أوف بعهدهم وإياهم يفرهبون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 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام ووضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى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 كلوا وشربوا من الرزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بق لها وقثائها وفمها وعدسها وبصلها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 واعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم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 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك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 أفتطمعون أي يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاجوك به عند ربكم أفلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 فلا من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا يَعْرِفُونَ كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أَن يَكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوه خذوا ما أتيناكم بقوته واسمعوا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 تمنوا الموت ايكونتم صادقين ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالغالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو ان النار والفساد وما هو بمزحزحه من العذاب ايعن النار والله بصير بما يعملون قل ما كان عدو ولي جبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا مصدق لما بين يديه وهدوء وبشرى للمؤمنين ما كان عدول لله وملائكته ورسله وجبيريل ومikal وجبيريل ومikal فإن الله عدول الكافرين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 صدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلشى الشياطين على ملك سليمان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 فله أجره عند ربّه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب.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 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا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 والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله, ورزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا أطره إلى عذاب النار وبأس المصير، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسناعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا. ربنا أتقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك وَمِنَ الْأَرْيَةِ نَأُمْمَةً مُسْلِمَةٌ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وأرنا مناسكنا واتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أَنَّى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 ووصَّبْها إبراهيم بنيه ويعطوبُ يا بنيّ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمُ الْدِينُ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَرْتُمُ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَنِ بَعْدِي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون تلك أمة قد دخلت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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتوا به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم صبغة الله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 قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلن ولينك قبلة ترضاه، فوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوْجُوهَكُمْ شَطْرَ وَإِنَّ الَّذِينَ آوَتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم وأنت تواب الرحيم إن الذين كفروا وما توهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 والفلك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل داب.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 أو لو كأن آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صمّ بكم عميم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماء اللبن به لغير الله فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشرون به ثمنا قليلا ويشرون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرَّ أَلْتُوَالْوُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْآمَنَ بِاللَّهِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْآمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّ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 أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فَمَنَعُ فِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَانِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَانِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين, للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم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 فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمين فمن تمت عبِل عمرة إلى الحج فمستيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثه أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم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 وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم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 فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذَكُرُ اللَّهَ كَذِكرِكُمْ أَبَا أَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ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 ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم.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 ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمنكم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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث تقرؤ ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتُهن أحقُّ بردِّهن في ذلك إن أرادُوا إصلاحًا ولهن مثلُ الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجَة والله عزيزٌ حكيم الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان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 إن ظَنَّا أن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ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 فإِنْ أَرَدْتَ فَصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِهَا فلا, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُ اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَهِيَّاعْفُونَ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاح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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون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 قال الذين يظنون أنهم ملاقوه كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولم يبرزول جعلوا توجنوده قالوا رب علينا صبرا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل لَعِنْتَ وعلمه مما يشاء ولو لدفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحب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 ولو شاء الله ما الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم البايع فيه من قبل أي يأتي يوم البايع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 ك مثل حبة أبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضاعف למי يشاء والله واسع عليم الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون قولهم معروف ومقفرة خير من صدقت يتبعها أذا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى والأذى كالذي يوفق ما له رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تمننوا خبيثا منه توفقون ولستن باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد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 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خيره يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم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 فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فهؤلاء أصحاب نارهم فيها قاالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم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 وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد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 فإن أمن بعضكم بعضاً فاللي يؤدي الذي أئت من أمانته واللي يتق الله ربّه ولا تكتب الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَتِمُّ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 ربنا لا تُؤَاخِذْنَا إن نَّسِينَا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إِصْرًا كما حملته على الذين من قبلنا